ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 ذالك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض.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 والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنها كثير وما بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن وأصلح ف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 وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُ لِرَبِّكُم مِن قَبْلِ أَيَّتِ يَوْمٍ الَّذِي مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ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 وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.